المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم كما يدل عليه قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد بعضهم وأمثال ذلك كثيرة في القرآن ومن أوضحها قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم من القتل لا من القتال وقد بينا هذا في مواضع متعددة وذكرنا أن من شواهده العربية قول الشاعر فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى من يدي ورقاء عن رأس خالدي فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه بأن الضارب الذي نبا بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابي هو ورقاء يعني ابن زهير العبسي وقد قدمنا في الحجرات أن من ذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا الآية بدليل قوله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم وقال بعض العلماء معنى قوله إلا ليعبدون أي إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن عباس واختاره هو ويدل له قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله جل وعلا وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها وعن مجاهد أنه قال الا ليعبدون أي الا ليعرفوني واستدل بعضهم لهذا القول بقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ونحو ذلك من الآيات وهو كثير في القرآن وقد أوضحنا كثرته فيه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال بعض أهل العلم وهو مروي عن مجاهد أيضا معنى قوله إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيره وعلى هذا القول فاراده عبادتهم المدلول عليها باللام في قوله ليعبدون إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله لا إرادة كونية قدرية لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن والواقع خلاف ذلك بدليل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة قال مقيده عفى الله عنه وغفر له التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي اختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم قال تعالى في أول سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة في ذلك فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن إن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقال تعالى في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى في أول الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا يفسر قوله ليعبدون وخير ما يفسر به القرآن القرآن ومعلوم أن نتيجة العمل المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا وبعثهم ثانيا هي جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وذلك في قوله تعالى في أول يونس إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقس والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وقوله في النجم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وقد انكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى أي مهملا لم يؤمر ولم ينهى وبيّن أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت أي ويجازيه على عمله قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى والبراهين على البعث دالة على الجزاء وقد نزه تعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به تعالى وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم منكرا ذلك عليهم في قوله أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وقد بقيت لحديث المؤلف حول الآية بقية نأتي عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله ونستكمل بذلك ما كتبه رحمه الله في تفسير سورة الذاريات نأمل أن نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته